Əliya Əhməd və əzizləri اِذَاءُ الْمُحْكَمَاتِ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَا سَطَّ عَلَى الْكِتَابِ إِفْرَاطٌ فِي قَصْرِ آيَاتِهِ قُرْآنًا عَظِيمًا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ قَالَ سُبْحَانَهُ ولد من خلفه تنزيل من حكيم حبيب الحبيب. أذكر هذا الكريم كتاب حدث هفاه وتحكت بحفظه وأحقه الله لن يستطيع أحداً من الموضوع الضوءين أي ضيع سبحانه وتعالى إِنَّا دَحْرَ الزَّنَّ الزِّيَّعَ فإنّا له لما نقول القرآن الكريم جداة عند الله قال وقدرد جميعاً من إله الله أن الزرعان نذير بالإنس والجانب. اسمع الضوء يا ربك المنان سبحانه وهذا فتاة أن تفتاكم هو مرحل مفتق الذي بين يسيري. لماذا يا ربي أدس هذا فتاة? قال سبحانه تنذركم له صفى الله عليه وسلم كتابا امزل إليك كتابا امزل إليك فلا يكن في دارك حاضر منه لتنزر فيه وذكر من المؤمنين قال السعادة وتعالى نباتب المثال العواصية لتوم البيع الثانية لتوم البيع الثانية ظلم وصدر للسلسين. اذكر الكريم كتاب انزاء الله هو من بصف القرآن وانتفق معك لهذه الوضاق الحظينة القرآن يأخذ في يدك ويسجيك إلى بقران القرآن شكاك للأمراض القلوب والصنوع والأكتاد القرآن يبعثك من خير أمة نبيه العزمان القرآن ينطاع الله يدك زينا ثمان القرآن يشبع لك يوم الحصرات والسلام والقرآن يجعلك من آهل الرحيم الرحمن اتبع معي و تدفع في هذه المعات اليمينة أقول لحضراتكم القرآن يفعون بيك حتى موضعك إلى الرحمن اسمع لطولة و تكملان سبحانه و تعالى في صورة من الفترة. حيث يقول إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوى. يقول, يقول أن فيه الأنبالي في هذه الآية القرآن يهدي لأفضل وأقوى من القرآن. ويقول القتالة إن هذا الفترة هي القرآن هذا القرآن تبقى صرفه في الكارثة وصرفه في الكارثة فتبسكوا فيه لن تضجل ونبدو له بعده أبدا فاندر هذا الرصف السبيل من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقف القرآن بالحص المتين له صرفا صرف الله وطرح بالأرض من تمسك بهذا الطرح القرآن الكريم فإنه ينفو بحوق الله وقواته من تمسك بالقرآن هذا ومن حكم فيه عجل ومن قار فيه وفلاه قدر ومن شار حسه هذي في الدنيا والآفرة القرآن يأخذ مياكك حتى يوضح قاله الرحمن ان القران كتاب نور والعلوم والصدور والاساس الله يا من تريد من الارض عليكم بالقران فان القران كتاب لجميع الثرى يق qədə qədər vəqəliyəm. E gəluməyək. E gəluməyək. E were النبي العساة صلى الله عليه وسلم قال القباري من صحيحة من حديث عثمان العساة رجل الله عنه قال عثمان العساة قال النبي العساة صلى الله عليه وسلم خيركم من تعشل من قولانا عساة خير أمة النبي صلى الله عليه وسلم حضرات mu oh, ta في هذا الكتاب اقوان ويضع فيه لا طريق متى انتظر اهلين من الناس طالوا لهم يا رسول الله قال اهل القرآن هم اهل الله وفصفهم. ثانيا امتصلوا في حضرتكم من قصل القرآن لسنة سبيعة كان الى قصل تلاوة الى وزكة القرآن تجارة مع الرحمن الى وزكة القرآن ترقعوا الله جسمك فلا وسك للقرآن سبب لزيدة الشرقان فلا وسك للقرآن يذكرك فيها سيدة هلاليك في الرحمن سبحانه وتعالى فلا وسك للقرآن وفضلك للقرآن يمزيك من البياء اسمع إلى هذه حقفات وهذه المدارة العظيمة يهدي كتاب القران وعلمته يقول سبحانه وتعالى او رجل رسول الله عليه وسلم في هذا الكتاب قران جزاء الرحمن قال الله عليه وسلم من حديث جابر رواه ابن ايش وصححه السني من حديث عبد الله بن إذا وصل القرآن سابقوا في رفع درجات الزيارة في الشيئان روات القرش ومصر بالحديث روات القرش ومصر بالحديث أم المبينين علي الشهر رضي الله عنها روات جيدة عادشة رجل الله عنها إني بجانبان ضرجاتها عدد ضرجات الجنة بعدد آيات القرآن فمن قرأت القرآن كله يوم القيامة كان في أعلى ضرجة من ضرجات الجنة ليس موضعهم إلا ثلاثة أصلاف من الناس من هم نبي وقصير وجهيد تصل إلى هذه المجارة الحظيمة لذلك قرأت قرآن في دوليا الحبيب بالله إلى وصفة القرآن تاب كل في الشيطان قال أوروى في المسيطحيح الحبيب أبي هريران رجل الله رعيه هريران قال صلى الله عليه وسلم إذا قرأت مؤادة الزجة فالسجد ويعتقد أن الشيطان الهرب الشيطان يقفره ويقوم يا ويدي وفي رواية يا ويدي قوم يا صرحان من أفكي إلا انتبه إلى هذه الملتاة والطباة إلا هذا العزل المسابينة وغلياتهم الرحمة وحسسهم الملاككة وتكارهم الله في من عنده مجتمعهم في كيس من ديوت الله يسدون شتاب الطاهر ويتدعونه بينهم إلا هذا العزل المسابينة وغلياتهم الرحمة واحفظوا الله عليك وذكروا الله فيما عند احباب الاسلام حب كتاب القران كل حرص على احك القران وحفظ اوامر كتاب القران حب طاعه القران ينجيك من فضل الله من الهلاك حب حفظ كتاب القران ينجيك الله من النار اسمع الى هذا الحديث لذلك مراضي سيوضي ونستنع الأجداد من حقيقة رضاك من هذا رب الله وعنه طرحة رسول الله سيد الله عليه وسلم لو كمع أرداد فيه هذا ما تحرطه الله بالنار ما هو ذهاب؟ الذهاب تصعى من الجد جند المجل أو سبيحة بعد الجدد يقول رسول الله عليه وسلم لو كمع القرآن في هذا ذهاب ف أط الله القرآن في في الله فش على القوران في فصل ببريد في فصل ال لا يله إذا الم القورال في مص المزينمالا أله الله احثة ط الغاضر الكورآ من القان ووبصل الكآن في كل اء ووق البان اقول قولي لا لا. ولا تنسى الله علي ولا تنسى اغفروه انه هو التنسور الرحيم. وهم فلوحنا لا نفر ان نسى الله. ولا عزي الله وكبر وقبارنا وكبرنا على عزيز سبيل الضاطة واشتغل ذلك لأهل الضاطة محده من الشريكة واشتغلنا مهمة عبده ورسوله كنت في الكامل من خلالنا او اخ كبير من اخواننا ما اجتمع إذا آلت من امتدال بها حسنة وعظة. وكتبسه نورا يوم القيامة. احباب الله ما هو اقوال وحابة في القرآن الكريم. يقول عثمان المعباس عميل الوثمينين رجل الله عنه لو ظهرت قلوبنا ما تزعنا من جدنا وقننا. وهذا عبدان وما الله سماع كان يصنف في السن رفعة الواحدة يقرأ فيها القرآن كلها جزي برطعة وكذا للقرآن كلها. ويقول عبد الله المسعود فالرفا الا في الجار فالشاهد. لقد سمع الرضاة والشباح. يقول عبد الله المسعود رب سياس الجيل القرآن والقرآن يا عبد. والذي كان يأتوا بالقرآن ويأتوا بأن يكونوا قدر العظم اسمع الغوضة وقتية في القرآن الذي يأتوه دفعوا للصلاة وقشعروا الثلوث وجبسعوا للجول. وثبت على قوة للخطار عنه انه كان يملك الضرورات المدينة لديك لتتصفى اثنان السنين تستمع لله كما يجب وسبحان الله الحمد لله كما أكلها بين السماء والأرض والصلاة الظروف والصدفة صبوها والصفضيات والصفران حجة لك أو عليك كل الناس يردو فبارع من أجله فنضبها أو منضبها الضران حجة لك إذا عمدت من أجله وكلوته كما يجب يا اقول لك ان ترك جميع قيامك ليوم حتى يذيب علينا الجلاد والقران حكم عليك الله ان لديك القران فايلا تلو ولا تساعد الناس ولا تعمل احكامك يا اقول لك عليك لا اقى دفع مصائب حتى يذيب من نار عاذلي لا اياكم من النار اقول ح في هذا وما كان من صوضية في, في من الله وال والظيع ما كان من خط حلا ح الزاء ف معام الشات والله ضول الله المبلان فله على المال في معك حضوبية واللوصالية ت من ح ذلكش الله زير فيية وع ثم الملا فياء وَتَعَنْ بُنَا فِي الدُّنْيَا رَقِيطَةً وَبِي فَوْلِ جَرِيْتَةً وَعَلَى الصُّواةِ مُعِينَةً وَلِلَى الصِّيَانِ قَرِيْتًا وَدَجِيَةً وَمِنَ الْمِلِيوَانِ سِكْرًا وَحِدَةً اللَّهُمَّ أَسْكِنَّا فِي وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ وَاتَّبَعُوا مَا اتَّبَعَتْهُ أَهْوَاؤُهُمْ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ تُحَاسَبُ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَالتَّحِيَّاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ رَبِّكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَالسَّلَامُ مِنَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلِأَكْثَرِ النَّاسِ عَلَى أَنفُسِهِمْ خَطَاءٌ وَفِي الصَّلَاةِ كَانَتْ عَلَى الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله ان ربك